وأهلا خيرا من أهلهم وأزواجا خيرا من أزواجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر اللهم إنهم عبيدك محتاجون إلى رحماتك وأنت الغني عن عذابهم اللهم إنهم في ذمتك وحبل جوارك فقهم من فتنة القبر وعذاب النار أنت أهل الوفاء والحق فاغفر لهم وارحمهم اللهم ارفع درجتهم في المهديين واخلفهم في عقبهم في الغابرين واغفر لنا ولهم يا رب العالمين اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين، وعند قيام الأشهاد من الآمنين، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا،